أخي يا أسير الدنيا يا عبد هواك يا موطن الخطايا ويا مستودع الرزايا اذكر ما قدمت يداك وكن خائفا من سيدك ومولاك أن يطلع على باطن زللك وجفاك فيصدك عن بابه ويبعدك عن جناب ويمنعك من مرافقه احبابه فتقع في حضره الخذلان وتتقيد بشرك الخسران وكلما رمت التخلص من غيك وعناك صاحبك لسان الحال وناداك اليك عنا فما تحضر بنجوانا يا غادرا قد لها عنا وقد خاننا بأي وجه ترى كاليوم تقصدنا وطالما كنت في الآثام تنسانا يا ناقض العهد ما في وصلنا طمعا إلا لمجتهد بالجد قدانا قد ما أطيب أيام الوصال وما أمر أيام الهجران ما طاب عيش القوم حتى هجروا الاوطان وسهروا الليالي بتلاوة القرآن